اهنكم لتشهدون ان مع الله اله نخرى قل لا, قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون